ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أقلنتم في أنفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء عَالِمَ اللهَّهُ أَن نَّ قُم سَتَكُونَهُ وَلاتَِّ تُ وَعبُون نَّثِوًا إِللاا أَنْ تَقوا قَولَ م عوفَ عَلمَ الظَر أَن وغد إلا أن تكونوا قونا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يلغ وَلا أدلة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى وَلَمْ يُؤَنَّذِ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُ وَلَمْ يُؤَنَّذِ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا وعنده أن نفر أقول حي